نحن ما سببنا قط مع كثرة الهجوم علينا وما اكلنا أعراض المخالفين مع كثرة الهجوم علينا بل كنا نربأ بأنفسنا ونعتقد أننا دعاة لهذا الدين وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما انتصر ولا دانت له الجزيرة إلا بحسن خلقه يا الخلق طهره فلا يحوي نزقه قفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب الخلق طهر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء أقول هذا بمناسبة هذا الانفلات الأخلاقي الذي ظهر بعد ثورة الخمس والعشرين من يناير على الحسن ولقد عانى المسلمون كثيرا من فقهاء الكيبورد الذين يجلسون خلف الكيبورد ويتكلمون ويسيئون الادب والذي اريد ان انبه اليه ان جميع العلماء يقولون ان خبر المجهول هدر لا قيمه له المجهول بانواعه مجهول العين ومجهول العداله ومجهول الحال التلات انواع من انواع الجهاله تنطبق على كل من يكتب خبرا او يعلق تعليقا على الانترنت كل من ينقل خبرا وأنت لا تعرف شيئا عنه يبقى مجهول العين مجهول العدالة مجهول الحال يبقى لا يحل لك أن تأخذ خبرا منه معظم الشباب الآن بيأخذوا الأخبار من الإنترنت كأنها مسلمة ويبني عليها أحكاما ويبتدي من من هذا المنطلق الديني يقرر اذا كان يسب هذا البنادا اذا كان يفسقه اذا كان يكفره الى اخر ما تعلمونه في الانترنت بكل اسف انا اريد ان اقول ان اعداء الدعوه كثيرون وقدامى نحن واجهناهم سنين طويله وحاولوا ان يلفتون بكل جهد عن مرادنا فملتفتنا اليهم في يوم من الايام فلا سُلبت, سلبت اعراضنا ونهشت وقالوا عنا كل قبيح ومع ذلك كنا نتعامل معهم بهذه الايه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كنا منصورين في كل الجوالات فيما مضى لكننا بعد أن جاء السيل هزمنا أنا أرى اهمالا جسيما وأرى ارتدادا عن الأخلاق الحميدة التي علمناها شبابنا طيلة أعمارنا إن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه احد كل انسان يستطيع ان يسب لكن اقل الناس هو الذي يعمل جانب الانصاف ونعوذ بالله من خصومه تسد باب الانصاف وتصد عن جميل الاوصاف لا يدخل الناس في هذا الدين إلا بهذا إلا بالخلق ورعاية الخلق والترفع عن أعراض الناس وعن أموالهم وعن دمائهم نحن لا ننكر أن في خصومنا فجرا نحن لا ننكر هذا بل عاينناه وعشناه يعني انا لا انسى مثلا هذا الصحفي الذي كتب في رمضان من حوالي اربع سنوات سلسله هو لم يتمها لم لم كتب المقاله الاولى فقط بعنوان دعاه في العياده النفسيه وبدا بي مجله روز يوسف متخصصه في شتمنا وثلب اعراضنا وتقبيحنا واننا بناخذ فلوس من ايران يا طب قول مثلا احنا انا هاخد اسم الرواتب مع أننا والحمد لله نقولها ما مددنا يدنا لأحد قط ولا طلبنا من أحد شيئا بل رددنا بعض ما ما كان ينبغي رده من باب المرؤة زي تاشيرات عمر واشياء رددناها وما استفدنا شيئا عشان بس كل واحد يكون عارف رجلي فيه لاستفدنا لا من السعودية ولاستفدنا من إيران ولاستفدنا من أي بلد الحمد لله وعشنا حياتنا أعفة كراما لا نمد أيدينا إلى أحد وأغنانا الله عز وجل من فضل عز يا اخوانا في هذا الجو الكئيب كنا أكثر أدبا وكنا أكثر التزاما انا اريد ان اقول يا اخوانا الذي ترونه على الساحه الان انا اشبهه بنهر جف مجراه وانتم كلكم مولاد ارياف في الغالب يعني لما يكون الترعه اللي انت اللي بتمر في البلد عندكم جفت وليس فيها ماء شكلها بيبقى هي. مليان ريش وحشيش وجيف اول ما بتيجي فيها ماء المنظر اللي انت بتشوفه ايه الميه شايله الريش والحشيش كلام ده اذا اردت ان تشرب لا تستطيع متى تشرب لما السيل ياخذ كل هذا فهل شبابنا هم هذا الزبد الذي يجرفه السيل والله لئن كان هذا يبقى الليسان يبكي على مصيبته نحن يا إخوانا امه الخلق وامه الدعوة وكما سدنا لن نسود إلا بهذا الخلق مرة أخرى فلا يحوين